له من شرور أنفسه ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هابي لا الله لا أشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم فلِّ وَفِّ على سيدنا محمدٍ على نبيه وصحبه أن يستجاب له ذي ذي وذو ذي أن لا تَعْطُوا أبُو عِدَّةِ وقد من الله على النبي عليه بعث فيه رسولا ان فتروا يضرب عليهم طرائسه وهم يهتفون وهمموه والاستعاب والفكره عبير جاء هذه الآيات ضمن الآيات التكتير التي نزلت في نزل في من قوة آل المرآل وهي تبيت أن الذين خارفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرروا أماسهم والذي اجددت لهم على فعر الزمن أن تجوعة تطلقهم في الهدائي منها يطلق لهم أن يتعالوا فإن يواجه المحارفة ويجتي كانت في عزينته ويبعث كيف يبعون داره ويخارفون رسول الله وعلى المنة القبرة التي لم الله بها على المؤمنين حيث بعث فيهم رسولاً وحيث بعد هذا الرسول من أنفته حيث لكم برسولهم حيث الصلة الطاضي بطيئه ولا بجناعته إنه لا هو صلة في النفط للنفط صلة في النفط لفاقبها وهو رسولا من عنفته ولن يقل منه رسول من عنفته فصلتوه بيه صلى الله عليه وسلم لكن وفد فائلها لا تترط عنه عبدا وقد الله على المؤمنين إذاع تسير مرسولا من أنفسه وكيف وقال كون عمره وكيف وعفور فوديها هو رسول الذي بني الله به وجعل علاقتهم به علاقة النفس بالنفس، إذا طرحون اناتنهم مظاهر المؤمنين فهم يخبرونهم والأوامل يشبرهم بأن لا يطرحوا اناتنهم رجل المسلمون امتفعوا وإنوا أي سنون تتخططوا ولما حارقوا الله ولما حارقوا الله فيه فلله عيب فيهم فلما قالوا الجد هل جدنا الله هل جدنا الله ما الله عالم الدنيا عيب بعض الناس الله فما وسلم فعطاه الى الانتارية لقلبها من الظلمات الى المرح ولمنزلها من هذه الهوة الصحيحة التي فرضت فيها فإن الناس لا يفعل اضرحة الله عليه يوم ان يستعرض ما كان في من افضاق واطباع وما ترضى فيه من الحمأة والطين يبقى بلك تتوير في المعنى التي انهم الله بها عليه وانهم بها على البشرية جمعة فالرسول العظيم أنه ببعثه الله على الناس آيات الله ويذكرهم يقول لما جاء من عند الله آيات الله يذلوها عريه وعطير ويهنل لهم ما جاء من عند الله من حيار وخرام من قيد وقادير عقيدة عقيدة من ماتيده تشتريه من الدنيا هو ماتيده تشتريه عليهم على أن يشتريه عليه أن يشتريه إذا جاءه عليه أن يشتريه إذا جاءه عليه أن لتحضر الفرض والفرض والأسرة ولتحضر المجتمع والدولة لتحضر الحياة كلها فما تظهرون لما من المنهج تحضر التجميع الصالب وتحضر الحياة القزارة وأنساتها تحضر الفرضا يا جماعه طه بنتو وطلحه طه القطار والاقول ان الامه توجد فيه ويطالب بقوله يغطيهم ويغيروا هذا الكتاب فعلم الله الفرآن ويعلمه الحكمة تعلمه كيف يفصلون ويبذلون ويعقلون الإنوعة ويبذلونها حيث يرسلون تلقبونها منها المدائز كيف يكون تفصل فهذا تعطر من الإنوان رسولنا الكريم معلمنا ما جاءنا عند الله أن يعلمنا أيضا الحكمة وأن يرضهم أنور فيما كيف يواجه الحياة ونضع لها الحلم وكيف نضع كله الذي يجبها معلمنا بانتجاهها الحكمة فطير كلٌّ وعمر ورجل فلما فطروا رأوا كنائس من كنائس ثم انحرفوا وانحرفوا ثم ثم رجعوا فلما رجعوا فلما رجعوا فلما معنى هو انتجاب وانتجنة وكذا كان رسول الله عليه وسلم وآلّا. الاب والأخ والطبيق والنودد والمعنى والنودد وكل العراقات الطبيعة هل من المسلمين الله عليه وسلم وإنما قادروا طريقة لما كان من عمل زهرين فريد كيف كانت النقلة البعيدة التي لقالها الإسلام من زهرين وهمت أنقذها وأقذها من الظلمات من النور وأقذ ان فاض المستنطق اردت فيها ان هجمه الهجمه عندما طلع الناس الأرض التي كانت في جهه وإلى يقول يا ولد ارجو في وجهه بندر يقول صبحوا ابن طالب رضي الله عنه وهو أمان الموعد هذه ان وجدت ترين في خلقهم من الغروب هي قدره ان اليك مدينه تناول بالماء وفي لجا الى هذه الحضاره ابن في طلب ما عليه ذلك ان اول امره هو يقول يعقد لا نسير الضوار ونقصد الأرحام لا يحصل الأرحام للنسبعين. حتى أكرمنا الله بهذا الرسول الذي من علف يحظه وطيقه وأمانته وعطاقه. فأمرنا الله ولا وعندما نحن عليهم الغباء في العبارة والأوزان فما هو بسكت الحبيب في عباد في كتب الزوار في الأرحام فما هو عن فواجع وعن طبع الأرحام في إزراء النار وعند عبادة فما رأينا ان نرحد الله وعالك اعطاله وعنعنا بالصلاة والزكاة والسلام هو الاخر ما صار لإشباة المغنطان لأولي ركض ما به الثلام من اردائي جائرية ما تتحدث عنه التلميذة عنها كان من فادوا الدون فذكر أربعة الاف من الانفخه ان تدخل اول نار على الهلاك اليوم وضرب ودخن طلع المسك ا رب من طويل او له ك يقتله ولا يده كان ما ولاك رد أن هذا من كلام الوجود لأنه من فرص طبعا تبيني إلى ما تبني منه من فرص قويل أوله لا ينقر فإنباع الآخر يأتي من ولا ولد البوح فإذا ما ولد يذهب هذا الولد إلى أحد إلى واحد من ثم عندما الولد ذا هذا ما كان عليه أن يهوله أن يفعل الذي يحطن للولد لأجل قليل أو مزيد أو والحق والدين جوائي من العقرى الذي اتطفى من جنوات من السيدة المعارسة رضي الله عنها من أولاد الداخلية وما كانوا عرض مطالح يطلعونه بالنوات من ظلم الظهر ومن تعلان شديد هل قانون لا يعترف بققوق المرأة ولا يقر بها اي حق لها ان يرسل المرأة كما يلمت ما ترخ ما مات يوضع جود ووقر غير اخلاقها واكرامها تا وجودها في المنفذ او تجربتها لا تفرق فقد وقت على السجود حتى يقدر قدره وجهه وابدا وجهه منتهى قدمه قدمه على الهواء حتى يلمسها فلما جاء الظلام ظهر على عن طريق هذا الظلام لا يحل لكن الثالث اللي سيارتها ولا تحضرهن لتجهد ببعض لا آتيتنهن إلا إن يأتيهن بفاقية المنهة هذه المرأة التي كما يفر كما قرأت المتاع لا تقرأت في شائلت فيها يكون أولاً لزنره بها. لزنره بها. فهذا التجارب ها مرأة. فعند كنت هيتها زنرها مثالاً من العرب من رأس الجناة. فإذا ما يقوم جاءت جميلة بأني جميلة جميلة. كانوا يجمع البنات الفنحاء الفنحاء الفنحاء للدني فأقرأوا في عرض الجنال حتى كانوا في البلد لدفر أبنها ونقروا بائش في رائحة بعد أن تجراجت تنمى في فين القرص فأيجوها وقضت لكتبه العرب بعد الإسلام يتبع لكتبه وحقه قد أفني عن وقديه من الجنال فكان في قلوبه، هذا الذي جاء، هذا الذي هذا الإنسان، إذا بشر أحدهم من يأخذ ذلك بالذنب ولا يحاسبه؟ إذا من فعله بالشأن، هل ينتبه على جود أن ألا فأنا أكبروك حينما تستخدم هذه الضغوية في مطورة أن الله أكرمك بالإسلام فإنك تحن بالله فتكون سكراً جدرياً أن لما الله أريدك بهذه النحلة وعلمان الله عالم حسائية جنعاء حيث بعثت رسول هذا الغطول الذي انطلقه من هذا الجاملين الزبع وهذا كان قليل هذه الأرجال عندما وقع الزبع عنه السرق لله وعبادة رمو الله جميع العرب وكانوا يعبدون الأطلاق فقال لكل رجل فيه فرم بل لكل حين من الأحرار ومشيك فكل شارع بل لكل رجل فرم ما من فرم في فرمت الواحد قال التنفيذ فأنا نحببوننا أبي وأبيك أبوي أختي وأختك أخوك أخوك أختك أخوك أختك أخوك الحجر أخوك أختك عندهم أختك أخوك أختك أخوك أختك أخوك أختك أخوك أختك أخوك أختك أخوك حتى ثلاثة اكتراض ولا جعلانا منها العزر ان يعبدوا لكم دين الله هي بعد هذه المراضي وهذا الضغط الأفضل أن يمثل عمر ويقول نفسها قلولكم دين الله اللي هرامي اللي هرامي وأنه مرامي أفضل لهذا اليوم اليوم اليوم على عطال النار لا تريد لا تريد ابحث على حضاركم النار لا تريدهم بعثرا بل كما على عجل حضارك ومن هذا الطيام الذي يبقى من داخل الله ومن أقوله حيث يحبطون حجارة ويحبطون داخل لدين الله هذا الطيام دعا من داخل والدين فاو تخترت القدران وزدقت الداخل فإنهم تبقى قدروا لأن الله عطاله التجارة وحطاله الباطلة. وقال كثيري لا كان مارك التجارة وحطاله عن تجارة. فإذا مواجهت تجارة انتكوا البعض. جعلوا قدرا منها كبير عليه الصلاة والناس بان قدره فما فعلت بل وقاملها ان العبدال بل كبارة في التطورة والنصيرتها على الأنصار ان اللي يتبعونها على الصعبين وكبارتها فكلما باءه فقول الله عليه الصلاة ودخل لماذا يقول التعبس في الوصول وكثيرا طبعا حتى يدعونها بقلق الإسانة في الوصول فيهسرها هو قول جواع الحق ودغط الباطل انه من الضرط لتان ذهيطا لا! معانا الأرض يدعون وعدد السعر والمسترى عدد من الناردة الدين عهد الآلهة ما ظراهم من حراس النقارة على عند عهد عيث الزمانيا عند عهد اقتراها من الدين كما الوضع على إنه إذا ازدهرت في الدنيا أن تزدهر، لكن إذا تزدهرت في الدنيا إلا إذا استقرت وصارت في الدنيا، براءة، براءة هذه الدنيا، وأولى هذه ما يجعله يبحثون عن ما ينتقلون به وانتقل بالقوة في عرض معظيم لبعض ونحن نعرفه في ما كنا من قلبي بل ما تقلد ومن داقة والغطرة وانتقل في التموة فيه خوانا وفيها فيها لا تطير على لا تطير بالبقر ولا يطير حتى ترى السير على الأرض على كان في السماء السجن لأنه أحد برده أكبر على وجهه أن الله برده لا قدر له يترك فأيضا للنعافة والقالية هذه الغالبينة التي عاتت فيها العارة فعند الضعطون ما كان بلما الأنف والقبلة القيادة اتضغط قياما هذه القيادة فقال لعما كان المياس فيه من جاهدينها الله على المؤمنين اتبعى تكونه الوصولا من المعبوته فوالما ما القرى التالي من الواضين كل يوم خل في الحياة فالأصل ما قدت على الحق فها هي التي تقضي في النار طريعة عميدة من نفرانية أَلَمْ يُحِذَّقْ فَقِطَ أَنْ أَعْرِفَ أَنَّهُمْ فِي الْمَوْتِ لَا يُنْعَمُونَ وَلَمْ يَكُنْ على أَنْ يَكُونُوا مُعْتَقِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُعْتَقِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا لهذا كذبون الذي على أطول الناس وعلى حتى الله على الدكولية وضع كذب محمداً في الله عليه الصلاة بإذن الله يومين إذا بإذن الله اللي بإذن الله بإذن الله بإذن يلا روك الحدود الحدود بالله يا عم الباطل طبقه من دهر كاذب يذل يروح الاوهام او خيوطه وعضوها خلقها حتى زاء النور نور الذي زاء من حلب الله فأضاء نحن الطريق وأضاء نحن الحرام فأضاء الله وراتونه فالنور الذي أنزلنا ومجراء من الله الله ومجراء بالنبيه هذا الليه الذي ارتضاء فيه القواطب طوال النبي محمد صلى عليه وسلم في مجاعة مغضة القرآن المنطلق ويحدد بطريقة بهذا القرآن ومجراء بالنسبة لصلى الله عليه أول من دخل في الدنيا في من دخل في اليمن في اليمن في اليمن، كثرة الغال، كعجائب كثيرة، المكان الذي له مثيل، إلى الجحيم الجحيم، جلالة الله من هذا الزهنية وأرداتها وأخبارها إما لا تفعل بعد ثالث كانت الزهنية حياتي وحياتي فيها هي فهو دهنية تحترق يتعيها وإستعيها وعن جمتها واقيلة هذا أعلم الزهرات أعلم الزهنية لأرداتها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 أنا لن أفعل شيئًا، لكنني فعلت شيئًا. لكنني فعلت شيئًا. أنا لن من شيئًا. لكنني فعلت شيئًا. أنا لن الله يعبدها وينهيه، فلمن تداري من دار النيات وترزق بها، فداري من دارك تداري من الأن تهذبها ونمها، فاستدارها تستوي الأدب والأدوات، فهذيانك وعند الصرفة الثان والأشكال والألوان ونقل من فضعه عنه لأنه لنا ما نقل ما نقل ما دائمه النبي محمد إنه الله عليه وسلم ويأذي الله منه يعيد لنا جنفة الكتاب والصيدة فإذا هرده الجاهلية فتتنضع وتذهب يتبنز ويقضع عليها ويقضع لنا في هذا العليم الذي هو يقضع حقيرا ويقضع إن الله في طويلة مطلعات ويقضع لنا هذه الدولة الحقيرة نعمل في ان تقل هذا الوالا وان تقلق عالم الاختاري عاليه ان تقلق محمد صلى الله عليه وسلم وان تقلق العالم بهذه المنرة الذي جل الله بها على حاله باكله حيث باع تكونهم ركولاً فتفضل دولة أسرار الثاني المسلمة عملاها الإسلامين فإنما يؤمنها رسطة في كل مكان وترفع طويلة الإسلام لغاية البيان فإننا كانت أمد الحرق والعزة على أن تذهب طويلاته الدولة الى دول الاخرى لتوجه اصلاحة الاسلامية للصحوحة ولكم يقول ملحب رسولها فنطاف على رجاء هو الذي يفكر على الأواح ويخرج الناس من جاهليته العقرية كما اخرج من جاهليته العقرية نحن بحاجة الى ان تقول هذه الضالة الإسلامية فأني علمها أن يفتعدون من كل مكان وأن يكون فيها البنيت فتعذف لها الطاقة الإسلامية التحريحة فأني أخلق عليها الضعار لجائل ربطار العالم فتزنجر حرار الظلم والكريان وأن مبارة طرق الذي يظنوه قولياً حالياً نحن بحاجة المعلاء المرضى عن عزيننا لأن يقاربوا هذه الدولة الإسلامية الفتيلة وإن نرفع رائحة الجهاز عالية القطاقة فهذه الدولة ما لا مرضية لا إلا بفتاة من ينفعون في فتاة نتيحة وقلت ذلك لفهي الله وقلنا أيها اللقاء في الأرض الله أن ندعا مرضى الضبن والقوى والضعف والنزلة والنهانة وأن نقلق النفاق الذي استقرى حيننا وأن نقلق الدبن الذي آنا وقلدنا وأن ينا كل واحدا نتدفق علينا او اما استثارة النسرية ارطلت من يبقل فتارير فوضعه انا فضعا وعطا وعطا فتقل سفتنا بالله ولكن خلقنا من الله وعطة فتقل الله فالله اعطى ان فصله ان كنت المؤمنين اقول هذا واتقل الله بالله اللهم واستراعاً على ركيب الله. فأنا فعل. فلا قباب الله ايكم كل برقب الله. فننظر إذا فاته بالجنة فعيضاً باته المحلى الكفر التي من يلا الله بها على المؤمنين اضعت فيه ركيلاً من, ركي من أنتك. فننظر إذا ما حلت باليه من النصاب، في التلمذة ما زال في، فتجاوز في التلمذة ما خذل، على المتقطع، فلقدنا على جبل من خراب وتجمل، مما يدل على النهج والاتجاهات حشة متقطعة ولا ولا علاقة تدولها إنما هناك بجمعات ذات أضراء وأمراك التي تضيئ طوابها أو ترطي على ما من كل ما ومن فتاك إنها التي تقطعت وبرزتت أفراداً وزنيداً وإطار الوقت بتمعات لا يقول لكم هذه الأزواء المتلألئة لا تقول لكم الحضارة والمزينة لكن الدولة الدولة لا على قد فلا لها عمقاً لما هي أوراً تبقية في إلى ما نرضينا عليه الإثنان من علاقة جلال أقراض والمجتمعات والبرير علاقة قرية والمبنيرين والمبنيرات بعضهم أولياء بعض بل له قلقة وقراطة مع علاقة وقواكل وقراطة فالنهر للنهر فالنهر يترجع ففرن أولية توادهم وطراقلهم وطراقبهم فروفل الجهز الواقف بلتكرة من هدفهم تدعى رفتائهم أعظائهم اكتفل والقلم فالدرع يا رجل للجمعات الهجة فروفل نقم ما فيها لانتفذ جميعين فالدرع تهاجم النعمة الكبرى فالدرع لا الاسلام البدرية إذا كان كانت المصلحة رائعة ماذا ساروا عليه بالبدرية وما رفعهم إليه بالذنب هذه المكائد التي تتظاهرها منك هذه تحاول من كل ما أن تقبل على الذنب وأن تجده كل حرب في وأن على ضحية البدرية. في اي مكان تحلم عليه من يزلونه التفكير المسلمين وضبطه الله للغاية للطراع الطارئ والطراع للغاية على كل الطراع الإثمانية وكل ثورات الإثمانية للغاية فهموا العظمات فتحلموا للغاية اتفاق سياسي بالنسبة للغاية بالقضاء على ما يثمره بقاركات الوحاة كل ما يدول إليهم دولة ودولة ودولة حتى تكون اتفاقية عربية او ضلية بالقضاء على ما يثمره الوحاة فما هو كل قاركات إسلامية كل قاركات جهادية تفاعدينه لطول اتفاق الله كتنسيز الله أيها الناس، هذا خالق من عقوله، أنفسهم يظلمونه، في الأرض، أنفسه يُنزع الجنة المُسلمين، فعذبت على الإذان بذنوبها، فها هي بحقها، ها هي بحقها تُستغفر الله سبحانه، بذنوبها تُستغفر الله عز وجل، أن تغفر، أن ولا يُغفر. هذا النظام حقيقي هذا الذي ما عرفت نصر النظام المتنى في بياه الصعب مصر فالقضاء على طريقه وكاله ومحتكام الى الاترائيين ينزعوا بذلكه وعلى رائعه البيترية هذا النظام المترين العسل تتحدهم عن نوريك لابد على كل حركة مستدامة والذي لا رافه او وضعنا من الوحيد في تدبير النصر وتحققاتها تركوا هذه الورقه تقول رقي يا امم فتركوا تعذبوا تركوا الخراب والتربئ في العذاب نروح بروح دفات القوارب هي لا قوارب الهطلة العظيمة يطلبون الله كان دعنا اعدب عبد مراد الشعب الغواص فدمه انه القوم لا تصدق له ليس من الدواء ومن الغباء وامنيكم ضمن الشعب المنين لا فالعاصلة فالعاصلة فالعاصلة فالعاصلة فالعاصلة فالدل والتفل والجنب الله ما على هذه الضلة من أن شعب الله من أراد على يحضر فيه روحة في الطلبات إلى نفس الله إلا فحلة ليتحقى الدين الله ليتحقى الدين يظهر إلى الخلف حتى عمل الحب التعلم الإسلامية بأيض الأبال تطلق على الأمريكة بالإذنان بإذنان المسلمية لكل مكان ما قالوا وما قالوا حتى يقدير مبيون القبضات لهذا بهذا ليس نقل له بالحب إنهم إذنان لهم دخالة تتلقى لأقبار المسلمين فإزداء نفسه كل مكان ففي حالة الدهار علينا أمغاد حتى تنقلنا في الدهار وتأتي بحكرة العامية ما تنويه الأمريكا الأمريكا في كل مكان تقاعد الإسلام وتقضي على المسلمين وفي حلقة من الضغة الله في المنى من الضغة وفتر الكتر الضغة تريه الخيارة تريه الخيارة في الغد في الآباره وأزداره لتوأس الضغة للمشاهدة حينما فلوحف المسلمين حذبًا وأن يماضي مدادة فلا تتحرط الأنم المشكلة مع أنه بطر التطور فيهان تريد اجتماعنا فيهان الهد والذي اخترت السيطن لهذا المكان عامة وزرزن مع المطارة في السيدان السودان له المثمرين من الواضن. لما يحدث من لكي يوجد ذاته ولا تتحرك الامر من يستخده أنه هذا فالمسلمين يقتضون ويقتضوا على المنظر ويقتضوا المسلمين في المثال ويقتضوا المسلمين أفضل كما يقتضون ذاته كل هذا سيكون لن يخص مهدرين وفديو من أمريكا التي تقاربوا الحضار على المسلمين ترقب الله عليها. وترقى فيها ما أن في يحب الافتحاد في حسين. على أن الوقت طريق. وعلى أن فاعة هلاتها في الزرق. اللي يبقى فيها رأيض المنزل إلى النمة الكبير. والنعمة العظمى التي لما الله على فيه المنزل افضعت فيهم من المنزل. فلما قرأت في رفع عليه الجاهلين في جهدهم وقوانهم ونظامهم لاستماع والمزل رأيت ربنا هاته لنا الله يقول في الأزلال فيه على ربك الله إلى الله ونقروا بالمعريض ونهوا عن ميسر ونقروا بما يقطع جهاده ونقعوا آية الإسلام وآية الجهاد عليك الفتاحة ربا هو عند كل قضياء والامور فلا تكن لا هائله ولا خفاره فهي عنا قليل زهده لا قد قلت ان لا تستفوه ولا تطقحوه ولا تهنوا ولا تخجلوا وانتم الاعلى من جهد الاهل او كنوا كما الله عز وجلن. الله الله رب العالمين الرحيم في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك لك تبديل تراب يدير العرش هو الذي بعث في الامم رسولا يقرؤون عليهم اياته ويضل عليهم ما يشاء والبكيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل وفي بلال يجير فآخرين منه لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله بالقبل مثل الذين حملوا السورة كثيراً يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أشفار كمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين قل الذين هادوا إن إن زعلتم أمينكم أولياء لله من دول النات تتمنى تتمنى والموت إن كنتم طادقين ولا يتمنى لهم أبدا بما قدمت أيديهم فالله عليهم جدا فلإن والنوت الذي تسروا للمك إنه ملاكيكم هل تردون إلى عالي غيب فاسعوا الى ذكر الله ودعوا البيع ذلك الخير لكم انتم فانمين فاذا قضيت الصلاة فانتشعوا في الارض وبتظهر تدمير الله واذكر الله كثيرا لعلكم تسرقون فإذا رأوا تجارة أو نهوة تبدوا إليها وتركوك طائلا قلنا عند الله خير من النهو من التجارة والله خير واجئين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تأتي يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعل اخدروا الصراط المستقيم صراطا يزينا نعنت عليه. ولا نعبد عليه ونزد كنت صارت وإذا الميل كدرت وإذا الجبال تيأت وإذا الأشجار غصتت وإذا الحور في حشوت وإذا في دعات وإذا المطر في غزات وإذا الماء والد تسير قتلت. فإذا التحق أجرت فإذا السماء تشتت الجحيم تعرت فإذا الجنة أذيتت علمتنا التنمية أحضرت فالوراء تترق الخير فالجوار تنمت كل الجنة واستفح إذا تمثث إيه لقرب رسول الكريم جيطانة العرب بالعرش هكين مطاعتا لعليم وما طاعت كل ذلك وما رآه بالحفظ وما هو على الغيب جدرين وما هو بقول شرطان العجين فأين تذهبون إنه لا إلا ذكر للعالمين بني شار أمين كل الأمر يستكيب فما تشاء أولا إلا من